وَْيَشهَدِ عَذاَبَهُ مَا مِنَ الْ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 والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله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 ولولا فض الله عليكم ورحمة بو وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبه شر لكم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ لِمَثْلِهِ أَبَداً إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتون قُلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آملوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها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 إلا لبعولتهن أو آبائهن, أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن او ابنائهن او ابنائي بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانكم فكتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوم مما لله الذي أتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً لتبتغوا, لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 ريءٌ قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظم انا ماءا حتى, حتى فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ثم يجعله ركاما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ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 وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لَا لا يرجون نكاحا فليس عليهن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 آن تأكل من بيوتكم، آو بيوت آبائكم، آو بيوت امهاتكم، آو بيوت اخوانكم، آو بيوت اخواتكم.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 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنَبِّئُهم فيُنَبِّئُهم بما عملوا والله بكل شيء عليم